وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَمِهِ يَا قَمْ إذْ كُورُنِ عَمَتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ كُمْ أَمْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُنُوكَ وَأَتَيْكُمْ مَا لَمْ يُتِئْ أَحَدًا el